يخاف العالم الآن من ارتفاع درجة حرارة الأرض وقد كتبت تقارير عديدة في هذا الموضوع قال أحدها إن درجة الحرارة ربما ترتفع ست درجات مئوية في الولايات المتحدة ابتداء من سنة 2100 للميلاد وأن مستوى سطح البحر سيرتفع ستين سنتيمترا وقال أحد العلماء إن تغير الجو أدى إلى موت مائة ألف شخص في أنحاء الأرض أغلبهم من الدول النامية مثل الهند وفنزويلا. وقال عالم آخر إن ارتفاع درجة حرارة الأرض أدى إلى هدرة ثلاثمائة مليون شخص من بلادهم منذ سنة 1997 للميلاد وأضاف أن جو الأرض تغير في السنوات الأخيرة ما بين عشر وخمسين مرة ويقول العلماء إن غاز ثاني أكسيد الكربون هو السبب الرئيس في تآكل طبقة الأوزون وهذا يؤدي إلى تغير درجة الحرارة على الأرض ومن ناحية أخرى يؤدي ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى موت النبات والحيوان ووقوع المجاعات وقد يؤدي هذا إلى القضاء على الإنسان إذا قدر الله ذلك